بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بارك أسلم عن تي محرم شحن أربعة مئتين سلاسين شوعة هجريا عسران كلتين أكتوبر تشعين عسرت ميلادي إن شاء الله تعذرتنا يا شيخ ابن باز كنت تصل مالاتيو أستاذ ماني الدروس المهمة لعمة الأمة كل انهزبتات اقدستي تمرتات زبلا مالتيو، والدرس الخامس الاحسان زا شيء تدرتي الاحسان تبل مالتي طبعا اتي مراتب الدين ابسلستيو كمتي حديث جبريل الطويل تتغيس الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم زي قالت قلنا جبريل عليه الصلاة والسلام مسحاتتهم بذعبه اسلامنا بذعبه ايمان بذعبه احسان ما سامله عمر بن الخطاب زورياه مالتو كان تقول له انا زين سحتاز احاديث زياه مالتك هو اب أربعين النووية يسري كل التحاديث تتغيثها مالتك حديث كثر خلته ف اولا الاسلام والايمان اسلام تتغيثوا ايماني ايمان تتغيثون بين دم اسلام فلله يقول كل ديني ونأتو الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الأم أتدري من السائل يا عمر يا عمر أتدري من السائل مسبلوه قلت الله ورسوله على من يزغح تسأنا حيث لمسحاته أي فلتك قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دين دينكم كعلمكم فالرسول صلى الله عليه وسلم نقول له زي ديني لأمه إسلام والإيمان وإحسان زي عندما درجاتات مراتب نايدين نبلد لكن أبحانت أعي أن تدأ إسلام وإيمان عند حر تقارن المتئن ترقمان بالضيب الخر أبحانت أعي أن تحفت تغيس سبحانه وتعالى زباله قالت إلى عراب آمنا قل تؤمن ولكن قولوا أسلمنا آمنا مسبلوا لا أسلمنا ببلي سلزي أبزع يا زياء الإسلام أعمال الظاهرة ناي دعوى تكبرات إسلام نقوله أبزأ أزيا نإيمان ناي دمانتاي بحال الأماتيو نايوش تأوي تكبرات زي بين الإسلام والإيمان زلوف لللي بحنساب دحرت تغيسم على وإلا مثلا رب سبحانه وتعالى إن, إن الدين عند الله علي الإسلام إيمان أطوي ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من من الخاسرين أطوي مالتي. طيب أما الإحسان ركن واحد زيا ما درع زلا على درجة زا إحسان زي ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه رب سبحانه وتعالى خمسات ريوزل لا غير كات جزء توحيدا لك لكن رب سبحانه وتعالى كل جزء تذكره خمسات ريوزل يركات جزء ما لز زيا تزلا على زي. زي فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنت قد لا خمطا رب سبحانه وتعالى يريئي ري خمز ريئي زلقه خمز ريئي زلقه يريئي زجزاء عند حر زي خائلهاك للسجن يريئي أنه للكان ما تقزع رب سبحانه وتعالى يريئي أني ألوبا بعلاها نرب خمسة يريئز الله جرق جزءة تلك زئت هذه العالة احفظ الله تجده تجاهه أبكم يا خاله سبحانه وتعالى تحيت قبر ماتي رئن الله تلك خذت جزء زئت عبي بعلا زئ إحسان أب كل تيأت مغيل هذا الله مالي تخليت غني فإلما تكن تراه نسخة ولا تزاي رآ خاو فإن يراك بل يرى أن اللون داب طيب يا شباب أين أنت بلت؟ إتا ربي أبكم كم زار زريق أو جيريز جوزو كتبل زيادة وتعبي ويس ربي يرى أن اللو. بعلخة ربكم زريقني ربي يرى أن اللهم كم زان ربي زريق أو, أو كم زا نرد الزريه وذلخه غير خبز الزويه كتب لذلك العلم مالتي لذلك رب سبحانه وتعالى خلوا بيزه خبزوا خلنا يري ان له عند بلنا خبزوا ازي احسان ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فيزيد درجه يزيد ما تهم صالحين رب زهابه محر مراقبا رب سبحانه وتعالى شدة المراقبة شدة خوف الله شدة تقوى الله فرح رب سلزلهم معرض رب خمزا زري, زري وقيرهم قزوا رب سبحانه وتعالى رب خبقهم يكبرنا نابلك أبزي آزي ربع عسو وجزاكم الله خيرا خبلكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله أبزي ما تسلسمون الله تبارك وتعالى بزعباء شروط الصلاخ والسدينة كنت رتبو نزل لشيخ النباز الدرس السادس بزعب شروط الصلاة لكن أبزي أون كما لا ختاب حسر الزبال إذا أبعدنا أهم شيء طهارة كتاب الطهارة باب الطهارة لك أتعلمي بلوخ سيها قلقي قيل كادمتا طهارة وضوء غسل كادم يوقن متا إيمالتي توحيد لبن دعر زي ساريو بتوحيد ماي قيركا وضو نايزي قبر كان تاختاكم سلزي طهارة زملو نازلو بعدنا كتاب الطهارة بقى يجمر بزعى طيب أبيل له تعقيد أبيل له تتوحيد قد متى الصلاة نفتاح الصلاة طبعا طهارة طهارة جز بارك الله فيكم أقدمك أقدم زال صلاة دعاء سيدنا زللة شهادة على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أزياء خاب كونت يا جماعة الخير أزياء خانست لله يقبع كل جزء نبوتتنا نديتنا نبو نمكرم أهم شيء توضي تطهاري قبله كل جزء أبتانا الطهارة مسنقسو بعى جمره أبعد ماني ينقسو إذا جن جي أقدمك على توحيد خاتم الله شركي بوداء مخانو شركي صرحنا يفرسو مخانو شرك الزقبر سب جنا رب خمسح الرما طول عمره زر ألم أبجهنم كنبر مخانو ك مخانو أزي كنفطقي قباق كن السعيل اللي قباق مارتي هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته